الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وإنا إلى ربنا لمُقلِبون وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بوشِرَ أحدُهم بما ضَرَبَ للرحمن مثلاً ظلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌ وهو كظيم أو ما ينشَأُ في الحِلية وهو في الخِصام غير مُبين وجعلوا الملاَكَةَ الذين هم عبادُ الرحمن إناثا أشهد خلَقَهم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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إِلَّا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا ابا انا على امة وان على اثرهم قَتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَئْتُكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُنَّ بِهِ كَافِرُونَ فَأَلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 بل ما تعطوا هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم ما جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإن به كافرون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 ولئن فعلكم اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُونَ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على شراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَبْحَكُونَ وَمَا نُرِيْهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالعذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 وإنه لعلم فَلَا فلا بِهَا بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وتلك الجنة التي أورفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ ابرموا امرا فاننا مبرمون أَمْ يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين